له مقاليد السماوات والأرض يفسر رزق من يشاء ويقدّر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدّين دِينِ مَا وَصَّاهُ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَرَعَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُرِيدُ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيم بينهم ولو لا كلمة سرقت من ربك إلى أجنم سمل قضي بينهم وإن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 وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حدث بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير